الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس السابع والأربعون من مجالس الدرع البهية والمسائل الفقهية للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وبعد فقد تدارسنا في المجلس السابق بداية كتاب البيع وذكرنا مجموعة من الأمور مما يحرم بيعه أو شراؤه أو ما إلى ذلك فصلنا فيها شيئا قليلا واليوم نتكلم عن قوله رحمه الله تبارك وتعالى في تسمة ما لا يجوز بيعه قال رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجوز بيع الخمر إلى أن قال وقبل الماء وما فيه غرر كالسمة في الماء وحبل الحبل والمنابذة والمنامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغالم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والسوء في الظهر والثمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة والعربون نقتها هنا ونشرحه عون الله تبارك وتعالى فما قوله إن فضل الماء يحرم بيعه فذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عن أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع فضل الماء لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ليمنع به الكلأ و في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلمون الشركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء وثمنه حرام وهذا الحديث بهذا الإسلام ضعيف ولكن له شواهد كثيرة تجعله حديثا حسنا فما هو فضل الماء الذي يحرم بيعه؟ فضل الماء الذي يحرم بيعه يا إخوة هو كل ماء زائد عندك عن حاجتك، كأن يكون لديك بئر في حديقتك أو في مزرعتك يعني، أو يكون لديك سقاة سقاة ماء يسقي منها الناس ويرسلون أوانيهم ويفعلوا يعني. يستخدمونها كما يوجد في كثير من البوادي وما إلى ذلك أو أن الأمطار نزلت حتى ملأت بركة من الماء لديك أو, أو ما شرى هذه الأحوال ففي هذه الأحوال كلها أنت أحق بذلك الماء من غيرك ولكن لا يجوز لك أن تمنع أي رجل جاء وطلب منك ذلك الماء ولا يجب لك أن تتاجر فيه وتقول لو ادفع لي ثمناً ثم أعطيك الماء ففي هذه الحالة قد ارتكرت إثما عظيما وتعديت على المسلم وأكلت حراما وعليه فإذا كانت حديقتك هذه لا حريم فيها فلا داعي الاستئذان المرء للدخول لكي يملأ جعبته من الماء أو لكي يستفيد من سقاية الماء التي لديك لا حرج في ذلك عليه أبدا كما أنك أنت لا حرج عليك في ذلك إذا كنت مسافرا أو مارا أو عطشانا أو ما إلى ذلك لا حرج عليك أن تدخل إلى تلك الحديقة وتملأ من مائها لأن الماء لأن الماء مشاع بين المسلمين لأن الماء مشاع بين المسلمين وهذا الثلث عن وضية أخرى وهي ما إذا كنت أنت اجتهدت وملأت قرب ماء ونقيتها وقفيتها ثم جئت بها إلى الناس فبعتها فها هنا أنت لم تفعل الأمرا مخالفا للشرع. بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه في هذا الحديث أدخل الكلاء وهو العشب من ضمن الأمور التي يحرم بيعها وأن المسلمين وأن الناس كلهم وأن الناس كلهم شركاء في ذلك ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لذلك الرجل الذي جاء يطلب قال لو أن أحدكم أخذ حزمة من الحطب ثم ذهب قباعها فأكل ثمنها لكان خيرا من أن يطلب من الناس فيعطوه أو يردوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإيضا هذا الأمر في الماء أحدنا ملأ مجموعة من القرب ثم جهزها وقربها من المسلمين وقال لهم هذا الماء أنا تعد حتى ملأته لكم فاشتروه مني لما كان في ذلك آثم بل كان محسنا واضح وأيضا لأنه حفر بئرا ثم أراد بيع أصلها أراد بيع أصل البئر لكان له ذلك فإذا يجب التفريق بين يجب التفريق بين بيع أصل البئر وبين بيع الماء نفسه فالمسلمون أو الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة وهي الماء والكلأ وهو الذي نسميه بلهجة من الرباع والنار ربما يا أخوة فإذا في هذه الأحوال هم شركاء فيها لكن إذا اجتهدوا حتى صنعوها وتائبوا من أجلها وقدموها في شكل معين فعندئذ يجوز لهم أخذوا المال على ذلك لأنهم قد تائبوا في أمين فاستحقوا أن يأخذوا مالا عليه واضح يا إخوة قال وما فيه غرر قوله وما فيه غرر الغرر يا إخوة هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول تقول غرني فلان وتقول إن فلانا مغرور وتقول اغتررت بظاهر فلان تريد أن مظهره الذي أعطاك مخالف لمخبئه واضح يا إخوان، فإذا قلنا بيع الغرر يعني البيع الذي ظاهره حسن وباطنه فيه العديد من المشاكل التي قد تسبب الخلاف والشقاق بين المسلمين، وهذا هو الذي يسعى يسعى ديننا الحنيف لتجنبه، ولذلك نهى عن كثير من صور البيع. نظرا لأن نهايتها ستؤدي إلى الشقاء ومن أن لذلك أيضا حرم الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم توحمون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصوافة هل أنتم متأمون؟ فإذن النهي عن الخمر والمسر في هذه الحالة بأنهما يؤديان إلى الشقاق والنزاع، ولا شك أن كل أمر ليس فيه الشفافية والوضوح بين المسلمين يؤدي لا محاولة إلى الشقاق والنزاع. فإذن النهي عن الغرر دليله ما رواه مسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول الإسلام في المعاملات النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول الإسلام في المعاملات. حتى إن بعض المعاصرين صنف, فيها صنف في الغرر كتابا حافلا ذكر فيه هذا الأصل وصوره وأشكاله التي نص الشارع عليها والتي لم ينص عليها فإن الشارع الحكيم قد نص على صور معينة من البيوع التي حرمها إما للغرر وإما للربا. وإنما لأمر آخر كما سنوضح ذلك بحول الله تبارك وتعالى فمن صور الغرر التي حرمها الشارع الحكيم ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال كسمك في الماء كسمك في الماء وذلك أنك تأتي إلى رجل تأتي إلى رجل وتقول لو أنظر إلى تلك الأسماك أعطني فيها مثلا خمسين درهما وهي لك فهل هذه السمكات مضمونة هي ليست مضمونة فإذا لحقها فهربت من هل يرجع عليك الثمن إذا تكون قد أكلت حقه بالباطل تكون قد أكلت حقه بالباطل لأنه لم يأخذ تلك السمكات وهذا سيؤدي لا محالة إلى الشقاق والنزاع. وبعد هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الآثار فيها لينة، لكنها داخلة قطعا تحت باب الغرر. واليوم هناك صور كثيرة من الغرر مما لا يدخل تحت يعني باب عظيم لا يدخل لا لا يمكن حصوله. لكن يعني ورد أثر في السمك في النهي عن بيع السمك في الماء رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله وتجارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر ورجح الإمام البيهقي وقف هذا الحديث يعني أنه من كلام ابن مسعود وأيضا قال وحبل الحبل، وأن حبل الحبل ولا نقول حب الحبل هذا خطأ، لما هو حبل الحبل وهو أنك تقول للمرأ أرأيت تلك الشات إنها حامل خذها وولدها اشترها مني وأولادها أو تقول لي تلك الناقة أرأيت إنها حامل. فخذها وخذ ما ولد منها أيضا وهو لم يولد بعد وهكذا تأييد باب أو تقول له لك هذه الناقة وما ولدته إلى السمة القابلة ففي هذه الصور ففي هذه الصور غرر ظاهر لأنه ما يدرك لعل تلك الناقة تلد ولدا ميتا لعل تلك الشاة تلد أكثر من شاة واحدة لا يتلج شاتين أو ثلاثة وهكذا فإذا هذا أمر غير مضمون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يدمن وتحت هذا أفراد كثيرة لكننا الآن نتكلم عن أصول وعن بعض الصور التي يمكن للمرء خاصة إذا كان تاجرا أن يقيس عليها أو أن يدخلها أفرادا تحت أصول كبيرة واضح يا إخوة معايا مش مركزين معايا طيب إذن حبل حبل الحبل يعني ولادة الدابة التي أمامك وعرفها الإمام الشوكان رحمه الله في شرحه قال حبل الحبل قد قيل إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال وقيل بيع ولدي ولدها ولدي ولدها واضح يا إخوة طيب قال والمنابذة أن المنابذة والملامسة فهذان بيعان لا أظن أنهما موجبان اليوم إنما يذكرهم الفقهاء نظرا لأن الحديث ورد فيهما ولأنهما صورتان من صور الغرى وصورة المنابذة يا إخوة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه يكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب يعني أنا جالس الآن معكم أقول لك أرمي لك قطعة قماش يعني ثوب من الأثياب أو يعني جلابة أو قميص أو كذا ونقول لك صغير مثالك ركش ريتها مثلاً اليد ترهم أنت ما قلبتاش ما لبستاش ما جربتاش ويمكن شيء ثاني تشري شيء هذا أنت ما مشفتنه إذن من هنا جاء الغرض والملابس ملابس أيضا أنك تدخل مثلا مكان الحوائج واللي جات عليه عليه الدكستا تشتريه الثمن اللي ملأه قال لك وهذا في غرض يقدر يكون لك القماش يعني الفيلس يقدر يكون غالي الزاف يقدر يكون متوسط نتعرف إذا ممكن ندير المسائل كلها بحال حال واضح يا أخواني قال والملامسة أي يلمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنها ولا يقلبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب <تصفيق> يا <تصفيق> من دليل حبل الحبلة أولا ففي مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وفي الصحيحين كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجذور إلى حبل الحبلة والجذور هو ابن الناقة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل, ثم تحمل التي نتجت فمنها فنهاهم عن ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا تاما أم ناقصا أم ذكر أم أنثى وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا وإن كان وإن كذا فقيمته كذا هذا كلام الإيمان المائكة رحمه الله تبارك وتعالى وأما المنامذة والمنامسة ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخضري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المنابسة والمنابذة في البيع والمنابسة لمس رجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى رجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك ذيعه ما من غير نظر ولا تراب ماذا يا إخوة؟ معا؟ طيب معايا؟ سنصل إليها إن شاء الله هذه بقرة ليه قال وما في البرع كيف يعني وما في البرع؟ وما في البرع يعني الآن عندي عندي بقرة بقرة هولندية مثلاً وهي كبيرة وبرعها مليت فأقول لك أنا بعتك الحليب الذي في برعها بمئتي درهم الحليب الذي في برعها لا أدري كم لترا هو قد يكون قد يكون قد يكون برعها منتفخا والحقيقة بخلاف ذلك قد تنتج عشر لترات أقل أكثر لا أدري إذن هذا أمر فيه غرر وفيه مخاطرة وغير واضح وسيؤدي لا محالة إلى النزاع والشقاق سأقول لك أنا مش غير كذا كده من لكر تقول إن لا إحنا نتفاهمين لك ويستطيعون لفلوس لك شريكيه القلب. أنا ما عدت أصلمش لك شريكي واضح؟ فمن هاون جاء تحريمه بإغناف الضرب و وهذا من صور بيع المجهول هذا من صور بيعي المجهول طيب فقد روى البيهقي ورحمه الله تبارك وتعالى في السنن الكبرى والدارقطني أيضا في السنن والطبراني في الموجه الكبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده أن يباع صوف على ظهر أو ثمن في لبن أو لبن في براء أو لبن في ضرع وهذا الحديث قد تكلم الناس في أحد رياته وهو عمر بن فروخ فوثقه يحيى بن معين وضعفه إلى مبياقه ولعله ثقة لكن هذا الحديث هل يعني أنه لا يجوز بيع اللبن في بجميع أحواله الصحيح يا إخوة الصحيح يا إخوة وإن كان هذا قول الجمهور العلماء فإن شيخ الإسلام الدتونية رحمه الله تبارك وتعالى قد رجح أنه يجوز استئجار الغنب مثلا لتشرب ما في ضرعها مدة معينة أو استئجار البقرة لذلك وصمت فيه مصنف وأيد قوله هذا في القواعد الميراني بكلام جيد وجاء جاء بأمثلة لذلك بمثلًا بقياسه على قاسة وقياساً يعني على الضهر والضهر هي المرأة التي تأتي بها لتوبع ولدك. والله عز وجل يقول وإن تأثرتم فستوبع له أخا وأمر بأعطاء المرأة أجرتها إذا أربعت. فتبين من هذا أنه يجوز استئجار الدواب للانتفاع بنذرها على القول الصحيح لأنه لا غرر في ذلك إنما ستأتي ستعرف يعني عرفا في السوق إذا تأجرت الدابة لكي تنتفع بها مدة معينة أقول لك مثلا المدة معينة الفلانية يجوز والغرر في هذا مما يتسامح فيه يا إخوة کما ان الغرر في دخول الحمام من ما فيه، فإن ال... الناس يدخلون الحمامات الرجال طبعا النساء. فذكرنا يجوز لهن دخول الحمامات. الحمام إذا دخلت تعطي لصاحب الحمامي الحمامي تعطيه واحدا خمس لكن أنت قد تستخدم ماء كثيرا دون غيرك، وقد تثيل الجلوس في ذلك الحمام ما لا يطول غيرك إذن هذه الأمور غير محددة لكن هذه من الأمور التي يتسامح فيها هذه من الأمور التي يتسامح فيها ومثل ذلك أو قريب منه البوفيه الذي يكون في بعض المطائم فإنهم فإنه يأخذون أجرة واحدة على أكل كثير وإن كان هذا يعني فيه نوع من الغرض لأنه قد يأكل الرجل الطعام الكثير ويأكل الآخر طعام القليل فيصبح هذا قد دفع أكثر منه يعني دفع أجراً واحدا وهو لم يأكل مثل ما أكل الآخر فبعنا من الجفة الآن طيب <تصفيق> أيضاً فإنه يعني من الأمور المستحبة شرعاً دنيحة العنز كما في صحيح البخاري يعني ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون خصلة أعلاها مليحة العنز, العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق معودها إلا أدخله الله بها الجنة ومليحة العنز هو أن تمنح أخاك عن لكي يستفيد منها مدة أسبوع مثلا يستفيد من أوبارها مثلا ومن لبنها يحلبها يرجعها إليك كما كانت فهذا لا حرج فيه بحال من الأحوال وهذا ك كما تؤجره دبتك ليركبه مدة معينة هذا كل من الصفقات من أجل الحسن ومن الألفة والمحبة بين المسلمين ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعين خصلة أعلىها نيحة العنز مع أن المرأة قد يرى أن نيحة العنز هي مسألة يعني خفيفة أعطيتك عنزة واستفدت منها ثم رجعتها لي لكن الله عز وجل جعل أربعين خصلة لم يسميها وجعل أعلىها نيحة العنز ماذا يا أخو ومثالها وأيضا يعني قريبا من هذا يعني أن تعطي سيارتك لإخوانك ليستفيد منها أو دابتك أو دراجتك أو معنى ذلك فهذا كله من الألفة الخير بين السنين وها هنا أمر هام يا إخوة ويا أخوات وهو أن المرأة إذا أسلف أخاه أو منحه دابته سيارة كانت أم دراجة فعلى أخيه أن يرجعها إليه كما كانت صالحة إذا أفسد منها شيئا فليصلح لأنه ضامن لها يا إخوة ولا يليق بحال الأحوال أن يكرمك أخوك ويضحي بوقته ويضحي يعني براحته من أجلك ثم ترجع إليه السيارة مبروبة أو معطوبة أو استنفدت كل ما فيها من وقود ترجع فارغة له هذا لا يليق هذا ليس من أدب الإسلام في شيء أخو والله يا إخو هذا أمر يعني مطرد إن في السيارة أو في الدراجة النارية أو في أو بين النساء يعني مثلا كان أسلحتها الخلافة التي تخلط بها أو التي تمل نقص أو ما إلى ذلك وإلى آخره فيجب عليها أن ترجع إليها كما كانت أو أكرمت أسلحتها أدوات أدويات الزينة لتحضر بها فرحا أو عرساً أو ما إلى ذلك فيجب عليها أن ترجع إليها كما كانت بل أحسن. ورد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أفضلكم أحسنكم قضاء. فإن أفضلكم أحسنكم قضاء أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوة هذه الأمور واضحة يا إخوة. طيب. وروى ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ما في بروعها إلا بكيل أو وزن وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائف وعن ضربة الغائف وضربة الغائف يا إخوة أني أكون غواصا مثلا وأقول لك أنا سأغوث الآن لذلك تشريه لذلك يدرا فقد تأتي بسليتة صغيرة وقد تأتي بحوت كبير ففيها يعني نوع غرر يا إخوة واضح وإن كان هذا حديث ضعيف من يا إخوة فعاولة تنبيه أريد أن أنبع إخوين عليه وهو أن علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى نصوا على هذه المسألة, يعني المسألة حديثية نص علماءنا رحمه الله تبارك وتعالى على أن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى إذا انفرض بحديث دون الكتب الستة وهو أحدها فغالبا ما تكون زياداته أو زوائده ضعيفة غالبا ما تكون زوائده ضعيفة ولذلك فإن العلماء فإن علماء الحديث يرون أن سنن ابن ماجا أنزل رتبة من بقية السنن الأخرى أو بقية الكتب الستة الأخرى وكان المغاربة يعتبرها الكتب الستة هي الصحيحان والسنن الثلاثة إضافة إلى موطة الإمام المالك، وموطة الإمام المالك جدير بذلك، جدير بذلك لأنه أصحوا الكتب بعد كتاب الله عز وجل قبل الصحيحين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا حقيقة. ومن بعض أهل العلم من يجعل سنن الدارين لا، لكن هو قال أصح كتاب بعد كتاب الله. أيوة. <تصفيق> الله مصليا سنوحا ومن بعض أهل العلم من قال بدل سنن مناجس سنن الدارمي وهو جدير بذلك لأن سنن الدارمي أنقى سنيدا من سنن المناجس فإن في سنن المناجس بعض الأحاديث الموضوع وفيه بعض الرواة الذين تهون الكلمة والوضع كمحمد بن سعيد المصلوب على وضع سل بخل وضع وما فيهاكم يا قد تكلمنا قبل قليل عن سنن الدارق طني هذه يعني قد تجدونها في ثناني الكتب لا بأس بذكرها سنن الدارق, الدارق طني رحمه الله تبارك وتعالى أما الإمام الدارق طني وهو أبو الحسن علي بن عمر رحمه الله تبارك وتعالى فهو من كبار أئمة الإسلام وعلماء السمة الأعلام وكان من أواخر أئمة الذين أتقنوا علم العلم حتى إنه كان يم للصفحات ذوات العدد في العلم من ذهنه رحمه الله تبارك وتعالى فالعلماء قالوا إن كتابه السنن ويقع في مجلدين يعني الملاحظ عليه أنه مليء بالحديث الضعيفة بالموضوع فإذا قيل لك الحديث الفلاني رواه الدارقطني في السنن، فخذ منه موقفا ولا تأخذ به حتى تتأكد من صحته وإنالك فقد صنف الشيخ عبد الفتاح أبو غدى رحمه الله تبارك وتعالى جزءا في سنن الدار قطني وغيره من كتب الحديث ونبه على أن الإمام الدار قطني إنما قصد من سننه أن يجمع الأحاديث التي عليها المعول في الفقه وإن كانت لينة الإسناد فهو كتاب علم وليس كتاب سننه وهذا هو أخوة يعني أنه قصد بإيراد أحاديث الأحكام في كتابه هذا أن ينبه على علالها وإن كان هو لم يتكلم عن ذلك إنما هذا يعني إمام تدارق في رحمه الله في ظلال في ثم يكون كتابه هكذا مليئ بالأحاديث الضعيفة والكالفة الأسانين لا يؤقل أن يكون قد أتى به إلا عليها وهذا هو أخوة ومن أراد أن يتوسع في هذا المبحث ويعرف يعرف قيمة الكتب كتب الحديث فعليه بكتاب الأجوبة الكاملة الأجوبة العشرة الكاملة للأسئلة لا لا خربخيني اللهم صلاة بن حسن الأجوبة النافعة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام عبد الحليم الكنوي رحمه الله تبارك وتعالى بتحقيق العلامة الشيخ المفتاح أبي غدة رحمه الله وطهارته تعالى. هذا الكتاب يعني مهم جدا لأن يتكلم عن قيمة الكتب الستة والمثانيد وما إلى ذلك والسنة ويعني مصدر الحادث وغيرها من هذه الكتب يتكلم عن قيمتها الحديثية وقيمة ما فيها وأساليبه وما إلى ذلك. واضح يا إخواني؟ هذا الأمر عندما ذكرت عربا لكي تستفيدوا لأننا يعني كأننا منذ أمر طويل لم نتكلم في علم الحديث طيب قال والعبد الآبق والعبد الآبق يا إخوة هو العبد الهارب الذي شرب من سيده والعبد الآبق هو مرتكب لكبيرة من الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إثناني لا ترفع صلاتهما فوق رأسهما إمرأة باتت, وزوجها امرأة باتت هاجغة لزوجها وعبد أبقى من سيده أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا العبد الذي فر من سيده لا تقبل له صلاته وهو آثم بل مرتكب لكبيرة من الكبائر. فهذا العبد مثلا زئت إلي وكان عندي عبد وقلت لي اي عددك فلان اريد ان اشتريه منك اقول لك اعطي لي يعني مثل اذا كانت قيمته عشرة الاف درهم اقول لك اعطي فقط فارد الاف درهم لانه هذا يخل فما ما الذي يضمن لك ان تجده او لا تجده ماذا ؟ هذا غرر كبير ماذا ما يخل ؟ طيب قال وَالْمَغَانِي حتى تقسم والمغانم حتى تقسم ايضا التضبط في ذلك هو الغرض لانك انت لا تدري بالضبط ما الذي سيكون من نصيرك من الغنائم فاذا قسمت المغانم يجب ان تقسم قسمة معلومة على عدد معلوم من الجيش فاذا انت بما انك لا تدري بالضبط ما في يدك فكيف تبيع شيئا انت لم تضمنه ولم تملكه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ونهى عن بيع ما لم يضمن هذا قال والثمر حتى يصلح والثمر حتى يصلح والسبب في ذلك يا إخوة ما رواه والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله كبارك وتعالى عنهما أن النبي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها من البائع والمبتاع وفي رواية أخرى قيل له ما يبدو صلاحها قال أن تحمار أو تصفار. وهذا بالنسبة للكمر. للتمر. وأما العنب، وأما العنب، فإن يخضر خضراً ألا أن يستد أن يستد وأيضاً كثير من الح أم الحب أن يستد يعني الحب اللي هو القمح أن يستد إلى غير ذلك لكن المقصود يا إخوان أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو فلاحها لكن قد تكلمنا في المجال السابق وقلنا إن المرأة تكون عندما الأرض الكبيرة المزروعة بالبطيخ أو بال القمح أو بالتمر أو بغيرها من الفواكه أو الخضروات فلا يمكنه أن يبيع كل إذا حتى يبدو صلاحها إنما ينظر فإذا بدأ صلاح البعض قاس عليه الباقي ففي هذا سيسير على البائع والمبتاع والغرر في ذلك مما تحتمله النفوس بل إن القول بخلاف هذا مما يسبب شدة على المسلمين في بيعهم وشرائهم وهذا أيضا في الغرر الذي تكلمنا عنه فإن الغرر إذا كان مما تعارف الناس على التسامح فيه وعلى عدم التشدد فيه فإنه لا يعتد به كبيع مثلا كبيع البيض في فصه فإنه لا يقال أن نكسر البيض حتى نبيعه هذا أكثر؟ والنكوز جبلت أو يعني المسلمون تعارفوا في أسواقهم بل تعارف كل الناس على شراء البيض كما هو ويعتبرون ذلك بيعا سليما للبيض وأيضا يقال هذا في البلوق وفي الكستناء وفي الجيل واللوز وما إلى ذلك فهذه كلها تباع في قشرها فإذا جئت أنت وقلت إن من الغرر بيع هذه الأمور في قشور كما قالوا بعض الفقهاء فقد طعبت على المسلمين وعثرت عليهم وأديت بهم إلى أمرين إن أن ينتهوا عن التجارة وإما أن يتحايلوا على دين الله عز وجل لا في هذا وأما إذا قلت لهم إن هذا البيع جائز لا حرج فيه فعند إذن فقد يثرت عليهم أمورهم وحقيقة أصلا المسلمين بين بعضهم والبعض والناس عامة بين بعضهم والبعض جرت عادتهم على أن يتساءل في هذه الأمور إلا إذا كان الغرض فاحشا كأن يبيعك من أو البلوط من أعلى نقيا طيبا وأسفله جسية أمر واضح لاحسا إلى, إلى تنبيه عليك إذن وضحت لكم هذه القائدة يا إخوة الغرض يسير الذي يتسامح الناس فيه عادة هذا كله جرت عادة الشارع الحكيم ان يتسامح فيه واما الغرض ساحش الذي يؤدي في العادة الى النزاع والشقاق بين المسلمين فهذا هو الذي نهى الشارع عنه ونص على صور كثيرة منه طيب. قال والمغانب حتى تقسم والثمر حتى يصلح والسوطة الظهر الصوف في الظهر أنه عن بيع الصوف في الظهر قد ذكرنا الحديث في ذلك ولكنه حديث ضعيف، لكن يقال في يعني مش بعيد يعني فيه كلام هو ما رواه هو البيهقي ودار قطني عن المعباس المرفوع نهى صلى الله عليه وسلم يباع صوف على ظهر أو في لبن أو لبن في ضرع حتى الثمن في اللبن يا إخوة إذا كان إذا كان هذا الثمن يعرف بتبوقه أنه صالح فلا حرج في بيعه وأيضًا يعني إذا كان في علبه معروفة وعرف صلاحه وأنه لبن جيد فلا حرج في ذلك لا يترد أن نخرجه من علبته حتى نتأكد من صلاحيته وأيضًا الصفة على الظهر إن كان يعني هذا لا يبرر كم كميته وما نقدره فنعم هذا غرف وانما إذا قفثناه ثم بيعناه بعد ذلك فهذا خرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى وما يا أخوة؟ طيب واسمني في المدى لهذا الحديث الذي ذكرناه قال والمحاقلة المحاقلة يا أخوة هذه الآن بعض الصور التي يتعامل بها الناس في المزارع المحاقلة هي بيع الزرع بكيل من الطعام من معلوم وقال الإمام مالك هو كراء الأرض بالحمطة كراء الأرض بالحمطة يعني أقول لك هذه الأرض اعمل فيها وإذا وأجرتك هو مثلا كذا وكذا من الزرع الذي أنت زرعته وهذه الثور يا إخوة المحاقلة وغيرها هذه فيها تفصيل ليست على إطلاقها هي عنها لقد ثبت في السمة أن النبي صلى الله عليه وسلم زرع أهل خيبر على الشطر ما يخرج من أرضهم وهذه تسمى المزارعة <تصفيق> هذه تسمى المزارعة وفي النية إن شاء الله تبارك وتعالى أن أفصل شيئا ما في المجلة القادم عن هذه الصور التي ذكرها هنا لأن فيها تفصيلا كبيرا من علماء وقد قرأت فيها قصيراً جيدا لشيخ إسلام في القواعد النورانية، ونظرا لأن المرأة قد يحتاجها في مزارع أو في أرض في لحظة قد يحتاج أي وقت، لأن المؤلف رحمه الله لم يذكرها مرة أخرى، فسأذكرها إن شاء الله في المجلس القادم، لكن أفسر لكم هذه. قال المحاقلة والمجابنة، المجابنة هي بيع ثمر النخل يعني. <تصفيق> أنت عندك حديقة فيها نخل والنخل فيه ثمر النخل ثمر فأقول لك عندي كذا وكذا قل من الثمر وأريد أن أعطيك إياه وتقديم ما في هذا هذه النخلة هذا إنما حوّم لأنه ربا أو شبه شبه ربا لما لأن أنا لا أدي بالضبط كم كم كم قيلا أو كم وسقا من الثمر يوجد في الشجر على رؤوس الشجر إذا إذا حصل بين المقدارين وهما من القيم الرباية بالنصف الله يا إخوة فإلا إذن في عين الربا هذا ولذلك المزابنة كانت محرمة إلا العراية وسيأتي إن شاء الله ذكر للعراية وهي حالة خاصة من حالات المزابنة أجازها الشارع الحكيم للمنفع والمصحة سنأتي على ذكرها إن شاء الله في المجلس القادم حول الله أو غيره الدليل على النهي عن هذه الصور هو ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامة والمنابسة والمنابع والمجابنة. وفصح الحين أن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن السنية ورخط في العرايا المخاضرة يا إخوة وبيع بيع السمرة خضراء قبل بديو صلاحها كما رط عليه أنها بيع السمر قبل بديو صلاحها والمعاومة هي بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد أقول لك أبيعك الإنتاج بهذه السنة والتي بعدها في عقد واحد هذا فيه غرر لأنك ما وما يدل على السنة القادمة لا تنتج إذا كان بيع الثمر قبل بدوي صلاحي محرما فما ذلك ببيع الثمر قبل أن يكون أصلاً ماذا فيه غرر فاحش وأما المخابرة فهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع وهذه هي التي فيها تفصيل واختلف فيها العلماء وفصل فيها إن شاء الله في المجلس القادم وأما الدنيا فهي فهي أن تبيع امرأة أرضا وتستثني منه أمرا أو مقدارا غير معلوم فحيث إنك لم تستثني أمرا معلوما بذاته مستميا فقد وقعت في المخاطرة والغرر. وما يدريك لعلك بعد توقيع العقد قل لا أنا استثنيت أنا قصدت كذا أنا قصدت كذا وأنت لم تبين فعندئذ يحصل النجاع بين المسيين ولا يقودنا إلى نتيجة مبتذأ وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله وصلى الله على رسوله في المجلس قال المبدأ بذكر الأربين ثم بعده إن شاء الله إذا كان هناك أي زيادة أو سؤال فتفضلوا مشكورين التقدير يقع يقع إذا أن التقدير أن هذا عندما الخارف. الخارف. يعني هذا اي تقدير يعني تقدروه ان هذه المزرعة تسمى كذا الى هذه المزرعة هذه تسمى الخرف الخرف يعني تقول انا اقدر ان في هذه المزرعة كذا وكذا هذه في بعض الحالات جائزة كحالة العراية فانك تقدر ان التمر الذي عندك كذا وكذا وسقا او كيلوان وذي مثله في الشجر يعني أنت تقدر او الذي عندك معلوم والذي في غير معلوم تقدر تقول هذه الشغل مثل فيها كذا كده فهذه في بعض الاحيال جائزة يعني من كثير ولا يقدر يعني يقدر مثل ان كل الناس يعني أعطيك <تكتش> ايه هذه جائزة من مطف الخوف من شوف يا إخوة هنا مسألة هامة هذه البيوع التي حرمها الشارع الحكيم إن كان حرمها من أجله هو سبحانه وتعالى فالعقد باطل فالعقد باطلا على القول الصحيح كما قررنا في المجال السابقة أن النهو يقتضي الفساد إذا كان في حق الله عز وجل واضح كالبيع وقت أذان الأذان تم يوم الجمعة، فهذا على الصحيح عقد باطل والمال الذي أخذته هو مال الحرام وال يعني التي اخذها هو أخذها بالحرام كلام ما الحرام، لأن العقد لم يتم. وأن إن كان محرما من أجل مصلحة الناس، فاذا حصلت خلاص بينهم بعد ذلك، إذا هذا يسمى العقد يكون موقوفاً على رضا المغذين مثلا أو أي غدًا الذي حصل الله العرش أو ما إلى ذلك. الله أعلم. سبحان الله ليش أني مشيت يعني لسه أن كنا نرى اه <صاصل> واجبات حماية حماية تكون أن إذا, إذا اجتمع مثلا جال النتبي أو ليهذا اجتمعوا على على مثلًا على سياق معين فيكون الغرض أن واجب أن آه يعني لما ترى دوش ما يعني تكلمون الدولة تجيب سعر مثلاً مثلاً مثلاً اللي اه غير هذا وجه هذا ما بغيت يعني ما أبغى تتشريب موليس بحث أو لا يوجد ما تشري ااا الصورة واضحة لأن أنا في المغرب ما كيبيعش تك تك تك تبيعه بباقي في كل شيء هذا اكسترس باقي اي اذا كنت مضطر، اذا انت تأخذ واجه وهذا لا يؤدي الى نزع الناس. لا يؤدي نزاع يؤدي الى وهذا لا يتعامل بما نزاع الله هذا ليش او امر خرق أنا أنا إذا إذا بيضلتك. <تصفيق> بيضلتك في شرع الله عز وجل لك ان تراضى هذا لا يؤدي يعني هذا ليس برباك اذا كنت بخاطر كتراضة للعبد زائد ولكم يعني الوصق والأمر لذول الى لكن الحال بالزائد من مزمين لك الضرائب مزمين لك عادي طبيعيك اتخرى زنجي تفدي الله غال تتقول لك الله غال اما انت ما رضيش في قلبك من مذبك وكيش واحد تأتي هذا بزر السليسة اذا انت مضطر اذا انت مضطر كما قلنا انك, أنك تأخذه حلالا وهو يأخذه حراما باطلا والله انا أما كل الصور التي نتكلم عنها، الصورة التي نتكلم عنها هي أنه وجد نفسه أن قد غضن، فلما جاء قلق، والله يفهم، سأجي أنا آخذ دكتور وخلدك سليم. إذا هذه حالة هو ربي هذا رضا ربا يعني واضح. أما في الحالات الأخرى، مثلا أنا اشتريت أمراً ولكن مضطر لأن النظام في الدولة في هكذا ماذا أفعل؟ الدولة تحكم ما أنزل الله ووال وشاء الله عز وجل مغير. أنا مضطر أنا تعالج بهذه المعاملة. حب السؤال هو هو أنه يعني زيد البطن مش يعني الشد لا إنه عن يعني زيد ما في البطن. هو إلها هذه هذه شيء بيلاحظ كتير عندنا ممكن ممكن بيكون من هذا البطن اللي لا لا يدفعه لا لما يكون حامل. من البقر الحامل لا يكون غير. المرضي تسمع صوت المريض تسمع. أكيد تكون حاد، وقيت سالم أنا سأل لأن أكون بشكل قدر بأن غادي مرة كبر زلوه إني دقة والجمال اللي لك في شو وتم أنت إلا كأنه لا يدخل في الله أعلم إنه في أي وقت شيء. هذا هذا لها ذرة انت هذب كذا وفيرا فيها ينزل لها راضي ان يمشي ليونه وخي يموتون هذان راضي ان يمشي يعني, يعني نتكلم عن قاعدة عامها اما الحالات الخاصة لا هذه القاعدة اللي بتاع راضي اذا كان المشتري راضي ان اتجاء شوف مثلا تصدر راضي في الليل بحي القمار ما كيكوناش راضي في الليل ومع ذلك القمار وراه كيف موجودش بالذات مثلا يتشاهد مثلا ضربة الغائف فالحال الناس قل يقرب ضربة للجباة انا واخدها من ميق هذا قمار هذا هو عين الكمار اللي هو راضي ولكن في الخر المجبل انك تغدينك وانك تغدينك وانك انك تبقى يعني تبقاتنا بسك مثلا هو يحرم تلاء انا وخد رغان زائها و... إلا انتهاء نكتتي كل شيء بعد ربيتي رضوان حقيقي. هم ابتلاء نوى ابتلاء محرم. الله عنا. هذا اللي عندي. خوف لكن الدكتور خلص هذاك منفعة يعني بشكل عام. ما يلي نقرا في يعني يعني يقراها انا اي كتب الخوت نفس ذكر المباركه درعه بس الخصائص وكيف كل وقت وكي من وقتي يعني فيها وقت يكون مخلص فيها او ولكن ضمن مثلا مثلا تيكونوا في الجامعات يدرسوا وكلهم دركومونتال ما يلقوا نفس المقدار انت اذا هم لا يقدروا العلم الذي ان هو يجب يكون مخلصا في علمه هذا إنه ياخذ اباء نحن نتكلم عنه. طارتين يعني مشت يعني هما هما في في في هذا يعني اللي غادي سير وان والطار الظالي بس هالجز هم يعني قاعدين بها ليش ممكن؟ أنا ما يعني, يعني, يعني الظالي مقدر يخرج إنه في الحرم لأنه ده ولي المظلوم وإيش أصلا يقيني؟ هو مظلوم ويا أثر أيضا أنه أثر ذلك على حسب ليتك لها قاعدة مضطربة. قلنا إذا كان مظلوماً ومتقرباً فهو معذور. ماذا المتقرب لأن العرف هكذا. آه أو ما إن كان دخل ابتداءً ودخل في هذه المسألة مع علمي بحرينة بحجة أن ورادة. فما هو آثم لأنه دخل في هذه التجارة يعلم حرمتها. ليس أنه سيؤدي بعد ذلك إلا إما إما يؤدي إلى شقات بعد ذلك القايدة عامة فرض الله على أن سبك وراضي ولا عود الضرت عود يطلع مزلزا هلا بحالك أول الله أعلم لا لكن هذا كيسعان في إصلاح المياه. شركة خديمة لا. لا لا الآن لا الآن أولئك القوم الذين هو <تصفيق> الكلام الكلام عن وضعين الكلام عن الموظفين الذين يعملون حول عملهم. وان دوله التي تاخذ براءه الامميه من هذا يعني يعني هذا عمل يعني في دوره NAMASTE uh -huh.